Olab tutish. Olab tutish deganda, roza dar kishi iftar ham, sahardik ham qilmay, 2 va undan ortiq kun roza tutishi tushuniladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Na'a Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam ani lisoli. Faqala innaka tuwasil ya Rasululloh. Qal: Wa ayyuk misli? إني أبيت يتعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن المسال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا وفي رواية إياكم والوصال مرتين qilada annaka tuwasilu qala inni abitu 'inda robbi yut'imuni wa yasqini fak lafu min al'amali ma tutiqun rawahu al-arba'a Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan riwayat qarinada sallallahu aleyhi wa sallam ulab roza tutishdan nahi qildilar shunda odamlar siz ulab tutasizku ey allohning rasuli deyshtilar sizlarning qaybaringiz menga oxshaysiz. Meni tundaro bum taamlantiradi va serob qiradi dedilar. Bas qachonki ular ulab tutishdan to’xtashdan bosh tartgan edilar ular bilan birga bir kun ab tutdilar. So’ng yana bir kun ullab tutdilar. Keyin esa Shavvar hiallini ko’rib qaldilar. Ushanda uzod Sanoh Harhi vasallam xuddi ularga iqob bervuchidek bo’lib agar hidor kez qolganida sizlarga yana ziyoda qilar edim dedilar boshqadir riwayatda sizlar ulab tutishdan hazir bo'ringlar deb ikki marta aytdilar siz o'zingizni ulab tutasizku deildi muzat men robbim huzurida tunayman u meni taomlantirur va serob qilur amaldan o'zingiz tavoqat qiladiganingizda takalluf qilinglar dediler Turk davları ruayal qilgarlar İslam şytida insannin imkonudan taşqarı uning ortiqça qinalishiga sababboraradigan taklifler yok şu bilan birga e insanning o’zicha o’zini qiynashiga turli orışça işlerini uylab çıkarrib qinalishiga sababbolaladigan alarını qdışiga ham ruhsat berilmeydi Uşbu hadisi Sharrifda o’sha ishning o şey Roza dag'i misolini to'rib turibmiz. Ba'zi bir ko'proq ibodat kirishni xohlagan kishilar uchun tong otgandan quyosh botguncha roza tutish juda oson ko'rinishi. Bir necha kun ulab roza tutsa, xuddi ajoyib bir ibodat kirgandek huzur kirishi mumkin. Roza fars qilingandan keyin ma'lum bir muddat o'tib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar ichida ana o'sha ruhni mulohaza qiradigan bo'lsalar kerak, ulab roza tutishdan qaytardilar. Ammo rozani ulab tutish ishtiqbollari ham bo'sh ketmadilar. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'zlari ulab tutishlarini eslatdilar va bu bilan ulab tutishda biror sir borligidan o'zingiz bu ishni qilsangiz kerak, deb o'ylovdik demoqchi bo'ldilar. Shunda payg'ambar alayhis Bu ish faqat o'z zoti oliyalariga xos ekanini bayon ettilar. Kechasi taom va sharob tanavul qilmasalar ham Allohning o'zi o'z zotni taomlantirib, sharob ila shirob qilib turishini aytdilar. Avtadan ro'zaning ulab tutish xibozlari bu bilan ham qoniqmagan bo'lsalar kerak, yana ulab tutish istagi borligini bildirdilar. Ana yani shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga emmeli derts birmxçı bo'lib ular bilan birga lab rozza tutuşini bonagarler Ammma kundan keyin Ramazzan ayı tamam bo'luup Şavval ayyu hilali ko'rinib qolgan va pay'anbarimiz sallallahu aleyhi ve sellllam Agar ay ko'rinum qollmaganda Ulab rozza tuşünü davom etti ra eeddim hemm de, Hem de sizga unun aqbati nima bolishini korsatatiib qoyar eeddim delerlller Aqbati esa elbattta yaxshi bo'lmaydı Bu ishni qilgan odamlar qiynalib, va ibodatlari ham ko'ngillaydi deb bo'lmas edi. Hadisni sharifni oxiridagi iboralardan nafaqat ro'zador, balki barcha ishlarda ham inson o'ziga o'zi qiyin qilib, taqaddodan tashqari amal qilishga urinmasligi kerak dedi og'htorilmoqda. Hamma narsa ham me'yorida bo'lgani ma'qul. Beyayorni esa Allohning shariyati belgilaydi. Shuning uchun lam şaritta ko'rsshatirgan narsanın torux bajarishga harakat qilish kerak Sharyat meyorin kam ham artı ham bo’lmasligi lazımm Eg tori iş eng tog'ri ibadat shatatta ko'rshatirganini zinhar unutmasligimiz lom bo'ladi رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 عبدتم ولئن عابدون ما اعبده لكم دينكم ولي دين الله اكبر سبحان الله رب الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر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 الله الرحمن الله اكبر, الله أكبر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 الواجبه النمازه الله اكبر سبحانك وبحمدك اللهم استغفرك الحمد لله رب الرحيم مالك يوم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 إِنَ الصاقَ المُسْتَقمَ صِاطَ الذيينَ أَن عَمتَ عَلَيهِمْ غَيْرِ الْ المَضْضُ بِعَلَهِم غيرِ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 وَحَمُْهُ وَفِصَالُهُ ثَثُونَ شَرَاب حتىََّ إذاَا بَلَ غَأَنشُ الدَّو وَبَلَ غأَربَعينَ سَنَةً قالَالَ رَبِّ أَزِعن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 وَالَّذِي يَقُولُ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِيدَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا أجئتنا لتأفكنا عن, عن آلهتنا واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عنهم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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله اكبر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 غَيْرَ نَرْضَى بِهِمْ وَلَنْ ضَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 ذَلِكَ بِأَنَّينَ كَ صَر التَّبَع الْ البَاطِلَ وَأَنَّينَ آمَنُ التَّبَعُ الْ الحََّّ مِ الرَبِّهم كَذَلِكَ يَضْربُ اللَّهُ لَِّ سِأَنثَلَهُ. فَإِذَا نقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أسخنتهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإن من بعد وإن ما فداء حتى تضع الحرب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 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرَفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم ما ضل لَئِن كَبئَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ثُمَّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اللَّهُ أَكْبَر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 غير المغضوب عليهم ولا الطالب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 فَكَيِّمْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ كَمَا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اعمالِهِمْ وَاتَّبَعُوا اهْواءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ مِنْ خَمْرٍ نَذِكَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَأْكَلٌ لِمَنْ كماَمَنْهُوَ خَالِِدُ فِ النَّارِ وَسُقُمَ أَنْ حَممَ فَقَطَّعَ أَمْ مَ أَهُمْ وَمِنْهُمْ مَ يَسْْتَمِعُ إليك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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 As-salāmu alaykum wa rahmatullāhu. as alaykum wa rahmatullāhu. Allahu akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذاَا أُنزِنَت سُورَةٌ مُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَالُوقتَالُ رَأَتََّذينَ فِي قُوبِم رَأَتََّينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُءِي يَظُرونَ إلَْكَ نَظَرَ الْ المَوْش عَلَيهِ من الموت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 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم لهم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 وَلَئِنْ شَاءَ لَأَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَلَنَبْلُوَنَّكُم حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ مَاتُوا كفار فلن يغفر اللَّهُ لَهُمْ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولين يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَنْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم, فمنكم من يبخل وَمََّ بخَلفَإِ ماَا يَ بَخَلًا نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الغَنُّ وَأَن تُمُلفُ قَرَ وَإِن تَتَوَلَك وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبر law working a law working down a law السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت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 إنِا فَتَحْنَا لَكَ فَحَم مُبِينَ لَعُفِر لَكَ اللهَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَم بِكَوم تَ أَخخَرَ وَيُوتَّ يِعرمَتَهُ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 li yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِّينَ Al-zhani-na bil-lahi zhanna s-saw alayhim dairatu s-saw wa-ghtiba allahu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 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ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 al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَوْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ وَزُيِّنَ ذلك أَبَدَؤُوا وَزَيَّنَ ثَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ مَا ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض أغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سَقُ المُخَفُونَ إذ طَلَقَةُم إى مَ غَانمَ لتَأخذُهَا ذَرونَ نَاتَّبِكُ ذَرُونَ نَاتَّبِعكُمْ يريدونَ أَبَِّلوا كَلَ مَ الله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 قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يسلمون. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً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 ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما اللهكرم سمع الله لمن حمده اللهم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 As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah as akbar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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن تَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيراً سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ سَمِيعٌ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ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 وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар Алҳамду лиллаҳи Роббил ааламийн Ар-роҳманир-роҳиим Малики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 لا قَد صدقَ الله رسُ لَهُ الرؤيا بِحَّ لا تَدخُل المسدد الحَرامَائِ شَ اللهَّهُ آمينَ محلَقينَ روسَكُ مححَقينَ رؤوسَكُ وَمُقَصرين لا تَخَافون فاعلم ما في قلوبكم فجعل من دون ذلك فاعلم ما في قلوبهم فاعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَزَرَهُ فَاسْتَغْلَفَ فَاِسْتَوَى عَلَى سُقُهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى غِيظِ بَهِمِ يُرْجِئُ الزُّرَا عَلَى يَذِيبٍ بِهِمْ مُلْكُ الْكَفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الله أكبر.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 اللهم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ياأَُهََّينَ آممَنوا لاَا تَرفَع أأَصْواتَكُم فَوقَ صَوتٍ ب وَلَا تَجَهَر لَ بِالقَول وَلَا تَجهَر لَ بِالقَوِكَ جَهْر بَعضكُمْ لبَعضٍ أَنْ تتحتَ أَعمالكُمْ وَأَتُم لا تَشرود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا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 لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ فِي قُلُوبِكُمْ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 فَإِن فَاءَتْ فَأَصْحُ بَينَهُ مَا بِالعَدلِ وَأَقُصطُ إِ اللهََّا يُحِبّ المُقُصِطين إِ مَ المُؤمنِنونَ إِخوَتُ فَأَصْحُ بَينَ أَخَوَكُم فَأَصْحُ وَ أقول الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ, ولا نساء مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحيم.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 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الأعراب آمنا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 قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان في الملك والملكوت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 Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Ad-Din Iyaka Na'budu wa Iyaka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 والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شَيْءٌ عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما فقَاكَافِرُونَ هذا شَيءٌ عجب أَإِذَا مِتْ نَا وَكَُّ تُرَبًا ذَلِكَ رَجُ بَعيددَ قَدَ عَنَّ مَا تَ قُصُُ الْأَرْضُ مِنْهُم وَعِ دَنَا كِتابُ حفيظ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 وَزََّهَا وَمَا لَهَا مِن فرُوجَ وَالْأَرضّمَدَدَنَهَا وَأَلقَنَ فيِيهَا رَواسِيَ وَأَمبَت نَّافِيهَا وَأَبَتْ نَافِيهَا مِن كلُلِّ زَوجٍ بَهجَ تَبْصِيرَتُهُ وَذِكْرَالِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ النَّضِيرِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الانكت وقوم تبع كل كذب الرسل فحقا وعيد أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حامده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 اذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَأْيَلُ فِظْمٍ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ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 ma yubadda lul qawlu ladaiyya wa ma anabizhala min lilaabiid yowmanakoolu li jahennama hal imtalaat watakoolu hal min mazid yowmanakoolu li jahennama hal imtalaat watakoolu مزيد واوزن لفات الجنات للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اولاب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وَجَاءَ أَبِي قَلْبٍ مُنِيبٍ نَدْخُلُهَا بِسَلَامٍ نَدْخُلُهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ محيص هَلْ مِنْ مَمْحِيصَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستن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 وَتَمِع يَوْم يُونَادِ المُنادِ مِم م كَ القريب يَومَا يسمعونَ الصحَتَ بِحَقَ ذلكَ يَووم الخروج إ نَحلُ نُحي وَنُميت.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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان زي الملك والملكون سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سُبْحَانَ قُدُّوسِ الرَّبِّ نَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النار.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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر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 الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Siraat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dallin Qul a'u-zubi rabbi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 الله اكبر سم الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Subhanallohi al-Ghodus Subhanallohi al-Ghodus Subhanallohi al-Malaiikatu yuqri'u A'udhu billahi minash shaytonir rajim Bismillahir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 ولم يكن له كفواً أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين Allahumme gufir lana verhamna bil Qur'anil azim ve cealhu lana hujjaten ya rabbel alemin Rabbana teqabbel minna inneke entes sami'ul alim ve tuba aleyna inneke entes tevvabur rahim Allahum, jude kupleb azlarımız hatim kur'an kılıçıptı kokandan kelyen mehmanlarımız yigir mehta hatim kılıçıptı cemaatimizden yana 3-4 kişi Hammasib olib 25-cha xatim bo’lti, Allahhim barchalarini o’zing dargoingda xni qabul ’layylagin. Kamchilik ygnoqsallarini afub etkin. Xati muroandaan keyingi duolarini ijobat bo’lishidan umid qilgan holda o’zingdan yol <gülüyor> borrup so’rayimiz duolarimizni mustajab aylagin. Allah bizlariguahlarimizni va uferat xil. Ota onallarimizni ham ufirat xil, bizlarni to’g’ri yolga salgan ustoozlarimizni ham ufiat xil. Ota-onalarimiz, ustozlarimizdan o'tganlarni ozing g'arīqī rahmat shoyis jannat qil. Tilovatlarimizdan, duolarimizdan bu hatm-i Qur'onlardan barchalarni bahraman qil. Qabrlarini ozing por nur qil. Azizlarimizni, vaazilari qilingan hatm-i Qur'onni xossatan sallallahu sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlabdilar, ba'zilari ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga bag'ishlabdilar. Allah'ım niyetlerigi muafiq uzatlarini ruhlarigi itkizib ruhlarini nişad eylegin. Bu hazlarimizda aralarda beymarlari bareken, Allah'ım cümle mumun musulman beymarlargi kezalhanada yatken, üylerde yatken, haricca devalene yatken, cerrahlik emaliyatige krediyen cümle mumun musulman beymarlarimizgi uzin şifai kamil, şifai acil birgin. Perzan taleblergi salih, salihe perzan zuriyyatlarını birgin. Perzallargi uzin necat birgin. musoafirlarimizning safarlarini bexatar, besh kas qilgin, alal xusus ustozlarimiz xizmat safari bilan ketishdi. Allohum barchalarni ozinga amonat topshirdik. Safarlarini xayrli, barakotli qilgin. Allohum bu tunda jamoat bo'lib umid bilan qilgan barcha amali ibodatlarimizni dargohingda husn-i qabul eilagin. Kamchilik, nuqsonlarimizni, xatolarimizni fazling bilan afv etgin. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحيم الله